وتغير ا ل أ ح و ا ل وكثره الشبهات و ا ل ق ا ع د ة هي كما مر معنا الحذر من التحزب وقلنا على أ ن التحزب لا يجوز ولا ينبغي أ ن يسعى اليه ا ل إ ن س ا ن ب أ ي ص و ر ة من الصور وهذا في كل مكان وفي كل زمان لكن ي ت أ ك د الحذر من ذلك في زمن الفتن ل أ ن زمن الفتن وتغير الاحوال ينبغي أ ن يسعى ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الاجتماع على الحق ونبذ ا ل ف ر ق ومن ثم كان من ا ل ق و ا ئ د التي يذكرها العلماء في هذا ا ل ش أ ن الحذر التحذب من、التحزب. وكلامنا عن التحزب المذموم من ج ه ة وعن التحزب ا ل د ي ن بين قوسين يعني التحزب الذي يكون على خ ل ف ي ة دينيه ة تكلمنا على أن الأصل في ذلك على الأصل أن في و قول وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب وأن الله الاختلاف عز رئي سبب للتنازع والتنازع والتفرق سبب للفشل والفشل سبب ل م ا ن ا للوهن والذله والضعف وتكالب ا ل ا ل أ ع د ا ء على هذه ا ل أ م ه وقد ذكر لكم كلام اهل العلم ر ح م ه الله تعالى في بيان معنى هذه ا ل آ ي ة وختمنا بكلامه لشيخ الاسلام الامام إ ابن تيميه رحمه الله في بيان التحزب حيث قال رحمه الله قال واما راس الحزب فانه راس الطائفه التي تتحزب اي تصير حزما فان كانوا مجتمعين على ما امر الله به ورسوله من غير زياده ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم و إ ن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا ف التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق و ا ل ب ا ط و ا ل إ ع ر ا ض عمن ن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق أ و ا ل ب ا ط فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله ف إ ن الله ورسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ م ر ا ب ا ل ج م ا ع ة والائتلاف ونهيا عن التفرق والاختلاف و أ م ر ا بالتعاون ع ن البر والتقوى ونهيا عن التعاون ع ن ا ل ا س م و ا ل ع د و ة ه ذ ا كلام شيخ الاسلام قد مر معنا في الفتاوى ووضح فيه رحمه الله تعالى على أ ن التحزب ينتصم إ ل ى اسمين. تحزب المحمود وتحزب م ذ م و م و س ي أ ت ي الحديث إ ن شاء الله و ت عن ا ل ع بعض مظاهر التحزب المذموم ل أ ن ا ل أ م ر يستدعي التفصيل كلامنا يكفي كلامنا يكفي ذكري التحذب المذموم على سبيل الإطلاع وعلى سبيل الإجمال لا يكفي. عن التفرق على سبيل الإجمال لا يكفي. لابد من عن عن سبيل لابد بعض المظاهر ا ل ب ا ر د ة لكي يتضح لكل مسلم أ ن هذا تحزب وهذا تجمع فليس كل تجمع, تحزب ليس كل تجمع تحزب وقد يصير التجمع تحزب قد يصير التجمع تحزب إذا سيأتي التجمع إذا الكلام إن شاء الله تعالى المظاهر تحذب عن تحذب بعض إن قبل نذكر ذلك وقبل الحديث عن ا ل ا د ل ة التي ت ن ه ا وتحرم التفرق والتحزب لا بد من ذكر أ و من ص ر من ص ر د واقعي كيف حصل هذا التفرق وكيف حصل التحزب في ا ل أ م ة لا بد من ص ر د واقعي مختصر لهذا ا ل أ م ر والكلام من كتاب ي ومن ر س ا ل ة حكم الانتماء إ ل ى الفرق والاحزاب والجماعات ي س م ى الشيخ بكر م ن عبد الله ب و زيد وهذه الرساله من اعظم و أ ت ق ن و أ ق ع د ما كتب في هذا الباب م كلاما الإيمان هنا ل غ د ر ي يقول رحمه الله ا ل غ د ا الله في الفرق بين الفرق ر رحمه ي في بين كان المسلمون عند و ف ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أ ص و ل الدين وفروعه غير من أ ظ ه ر وفاقا و أ ض م ر نفاقا هذه ا ل ك ل م ة من البغدادي رحمه الله تعالى تبين على أ ن ه عند و ف ا ة النبي عليه الصلاه س ل ا م كان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم على منهاج واحد لم يكن بينهم تفرق ولم يكن بينهم تحزب ولم يكن بينهم ط ا ئ ف ي ة م ذ م و م ة بل كانوا على منهاج واحد وهذا لا يعني عدم وجود التخصص لا فكان من ا ل ص ح ا ب ة من عرف بعلم الفراء كان منهم من عرف ب ا ل إ ق ر ا ء وكان من عرف بكذا وكان من عرف بكذا لكن المنهج واحد المنهج ل أ ن كثيرا من الناس في زمن هذا من أ ص ح ا ب الحركات وغيرهم لا يفرقون بين ق ض ي ة التخصص وبين التحزم فيقول لك مثلا يقول لك قضيه ا ل ط ا ئ ف ي ة والتحزم ه ذ ه الجماعات هي ح ا ل ة يعني ص ح ي ة فهي من باب التخصص هذا قوله يقول لك هذا المنببش التخصص ف ط ا ئ ف ة يعني اشتغلت بالجهاد و ط ا ئ ف ة أ خ ر ى اشتغلت ب ا ل س ي ا س ة بين ق و ص ي ن و ط ا ئ ف ة أ خ ر ى اشتغلت يعني بالتربيه و ط ا ئ ف ة أ خ ر ى اشتغلت بالدعوه إ ل ى الله عز وجل و ط ا ئ ف ة اشتغلت بالعلم فيقولون أ ن هذا م ن ب ب ي ش التخصص و ا ل أ م ر ليس كذلك و م ر ذ ل ك ف إ ذ ا بينا مظاهر التحزب سيظهر ذلك جليا ثم أ ص ل حصول ا ل ج م ا ع ة في ج م ا ع ة المسلم لا يجوز شرعا ل أ ن صاحب ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا ك ن ا له هل ترضى أ ن يقوم فرض أو فرض أن تقوم ط ا ئ ف ة من جماعتك و أ ن تقيم ج ع ل وأن ت ج م ا ع ة وسط جماعتك هل يرضى ا ل ع ق ل لا يرضى فكيف يسوغ لنفسه القيام بذلك وسط ج م ا ع ة المسلمين بل هذا الشيء و باب التخصص شيء آ خ ر ثم هل جدل نسلم لهم ان هذا من باب التخصص نسلم قلتم جماعه اقتصت بكذا و طارف يقولون عن أ ت ب ا ع السلف أ ن ه م اختصوا بالعلم ومشتغلوا بالعلم هذا صحيح يعني المنتسب ل ل س ن ة حقا وصدقه تجده يشتغل بالعلم نقول هل داب الجهاد لا يحتاج ا ل العلم على ماذا يبنى هذا الامر على ا ل ع ل باب التربيه يا مات بنى على العلم ب ل ا باب ا ل د ع و ة إ ل ى الله م ا تبنى على العلم والفقه إن فكل هذه ا ل أ م و ر مرجعها إ ل ى العلم فيصير لزاما عليهم أ ن يرجعوا إ ل ى أ ه ل العلم قوما وصفوهم هم ب أ ن ف س ه م أ ن ه م ح ا ب ي اصحاب العلم اختصوا بالعلم اشتغلوا فكره اذا كلمه ة بغداد رحمه الله تبين على أ ن الصحابه رضوان ا ل ل عليهم كانوا على منهاج واحد في أ ص و ل الدين وفروعه ولم يكن بينهم هذا ا ل أ م ر ق ض ي ة الجماعات ا ل ط ا ئ ف ي ة لها سال الامام يبايع ج م ا ع ة المسلمين هناك علماء هناك فقهاء و ن سبعا ل ل ل ع ل م سبعا ل ل ف ق ه ا ء لم يكن ي ن ب ه م ه ذ ا ا ل ت ح ز ب أ ب د ا ً و ص ر على أ ن هذا مجرد ه ذ ا ا ل ت ح ذ ب هو ب د ع ة في حد ذاته ل أ ن ه قائم على إ ر ا د ه الدعوه الى الله عز وجل النهوض ب ا ل أ م ه يقول لك نريد بهذا الدعوه إلى ا أو هذه وسيلة م الى الله وتعالى بالأمة وتربية الجيل وتربية الشباب. هذا الدعوة الله تبارك كلام وتعالى هذا فلا بد أ ن نقيم ذلك كما كان في الزمن الاول او ا ل ن س ي ر ه في ا ل د ع و ة إ ل ى الله عز وجل وفي ط ر ب ي ة الناس كما كان ا ل أ م ر في زمن ا ل ص ح ا ب ة رضو الله ن ا عليهم ثم وسائل ا ل د ع و ة فيها تفصيل عند اهل العلم فيها تفصيل فهناك ما يعرف عند اهل العلم ب ا ل وسائل التي لها تعلق بالعبادات بالعبادات و س ا ئ ل التي تكون لها ت ع م ق بالعبادات والتي يقول فيها العلماء أ ن ه ا أ و أ ن مبناها على التوقف يقولون وسائل الدعوه ة توقيفية تفصيل في لكن اسم التوقيفيه ك ل على سبيل إطلاق لا وسائل ا م الدعوة、توقيف. هذا الكلام على ل إطلاق لا فمثلا يشف تحتاج إلى تفصيل. لعلنا نتكلم عن نتكلم ذ ا الأمر في حيني إ ذ ا ل البغدادية الله رحمه كان المسلمون عند وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهاج واحد في أ ص و ل الدين وفروعه غير من أ ظ ه ر وفاقا واضمر نفاقا هذا ل ت ل علينا أن نرجع إلى ما كانوا عليه أن نرجع إلى ما كانوا عليه و كانوا كانوا ا ما ما ج نرجع نرجع ب ي أن أن و ل ل الكلمة العلامة البغدادية الله ي هنا وهذه الكلمة من العلامة رحمه من ا س ت ق ر ا ئ ي ة وتعبير دقيق ف إ ن المسلمين ق ا ط ب ة كانوا على منهاج, منهاج النبوه ة ن ا النبوة الذي كان عليه النبي قال كان الصحاب لا منهاج النبوة مننا ج عليه عليه فقلت المنهاج على وزن المفعال إلى ذلك بهذا المفعال يعني وزن فأنظروا بعض بهذا زرزمت قال ان ي ت م ت إ ل ا كافر ظاهر وباطل وكافر باطلا مسلم مسلم ظاهر وهذا الصنف هم المنافقون حفز اصحاب ل ل ل أ و وهذا ا ف هم الدرك الاسفل من ا ل ن ا ر فهم يكونون حزبا معارضا بكل دس خبيث أ م ا وسط المسلمين ما كان هذا التفاق وسط م ص م ي ن م اهل كان ذ ا ا ا أهل ن س ل ا م ه م حزب ضدما كفر فهم يكونون حزبا معارضا بكل نفس خبيث فمن أ خ ذ بالظاهر فهم س ا ب ق ة التحزب و ا ل ش ز ب ي ة ومن أ خ ذ بالحقائق فهم العدو ا ل م ا ت ق في عرض ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة وصفاتهم يخشى منها على القبله انظر إ ل ى جمل من معارضتهم وظواهر ع د ا ب ي ه م إلى قال قال السلام وقع الخلاف فيمن ينصب إ م ا م ا للمسلمين و خ ل ي ف ة لرسول رب العالمين فتعقد له ا ل ب ي ع ة على ا ل إ م ا م ة العامه ذات ا ل م ن ع ة و ا ل ش و ك إ ن س ا د ا ل إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م و ر ع ا ي ة لحرمات المسلمين وضروريات حياتهم فحصل اجتماع ا ل س خ ي ف ة ا ل س خ ي ف ة بن س ا ع د ة من سادات المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر لكن تحت وضح الدليل والنص من النبي صلى الله عليه وسلم تم الاختيار لابي بكر رضي الله عنه خ ل ي ف ة للمسلمين فانعقدت له ا ل ب ي ع ة بالنص والاجماع وتناطرت في جانب ذلك كلمات من بعض الهاشميين و أ خ ر ى من بعض ا ل أ و ث ومن الخزرج ومن المهاجرين لكنها تلاشت وتقلصت أ م ا م قيام النص و ا ل ب ي ع ة بالاجماع وهذا ذ ا ل الصحابه ب ب د الله بن ع م ي ع ل ي ه في الانقياد لحكم الشرع في قول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقادت ل أ ب ي بكر رضي الله عنه الرقاب وانتظمت ا ل ن ل ة واجتمعت ا ل ك ل م ة وسكنت ا ل ت ا ئ ر ة وطابت القلوب وهي ب ا ل إ ي م ا ن عامه وهكذا على امتداد خلافته رضي الله عنه سوى ما حصل من أ م ر ا ل ر د ة التي قهرها رضي الله عنه بقتال ه ل ه ا حتى استتبت و ح د ة ا ل ك ل م ة وفات الناس إ ل ى دين الله جل وعلا وكانت يدا له في ا ل إ س ل ا م تذكر كل ما ذكر أ ب و بكر رضي رضا الله عنه رضا. ثم تسلم الخلاف من بعده عمر رضي الله عنه وكانت السبل له م م ه د ة فشهد عصره من الفتحات و واتساع ر ق ع ة ا ل إ س ل ا م الامر أ م ر ل ع ا زال ا ل أ م كذلك حتى العجل ن ك س ر ق ف الفتنة الكبرى الفتنة أمير المؤمنين بمقتل فتنفست أمير م ر رضي الله عنه وارضا عليه الله ل عنه ع مجوسي تاج في دينه ا الله رحم مجرز إبرة فيه ثم لقط الله بالمسلمين فتمت ا ل ب ي ع ة ل أ م ي ر المؤمنين انتبهوا ما ي و ج د ف ر ق لابد أ ن تنظروا الى الواقع ماذا هناك فرق يجذبرك م للمسلمين و خليف يحصل خليف、للمسلمين. أما طائزة يمالع فرق وعلى كل, كل, كل مرشد يعاهل رحمه يعرضه الزبريون يعرضه غرض فضربه ضربه الغرض الحرب الله هل تنتهش تنتهش فإنه تعالى لا ليس من الدين لا ولا ولا فإنه ليس شيء ليس الدين أو قال ثم نطق الله بالمسلمين فتمت ا ل ب ي ع ة ل أ م ي ر المؤمنين عثمان رضي الله عنه ف ص ا ر رضي الله عنه بالناس على س ي ر ة ص ا ح ب ه أ ب ي بكر وعمر رضي الله عنهما لكن عاله العلج المجوسي كبر صفو ا ل ح ي ا ة وتفتحت أ ب و ا ب الهرج والمرج ونشطت الدعوات السريه ة تبدأ ل من مظاهر ن من التحزب السريه ة ن هناك أمور في هناك يعني من ينتجه أن الناس المسلمين نفيدين عن ا الغضاء الخاصة وخاصة في الخاصة العامة لا يعرفها, يعني من الجماعة يعرفها عامة الجماعة والطائر فضلا يعرفها عامة عامة فإذا في دين سرية الكلام ك أمور وأمور وأنا سأقول لكم لعمر رحمه سرية آثرا في في وشدي العزيز إلى على الله هذا عبد تعالى هذا دار بن ونشطت الدعوات ا ل س ر ي ة التي كانت تظهر النفاق وكان متولي كبراء ا ل ط ا غ ي ة بن السوداء عبد الله بن سبع ا ل ي ه و د المتمسلم فنفذ عدو الله الى ا ل خ ل ا ف ة بن ابوس د ي ن فشهر القول بفرض امامه علي رضي الله عنه والبراءه من اعدائه فسعى عدو الله يحرك ا ل ف ت ن ة بظهور علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه على عثمان بن عسار رضي الله عنه وهو في ح ق ي ق ة حاله يريد ظهور ا ل أ م ة على الخليفتين بل من ا ل إ س ل ا م وهكذا استمر في ت ا ج ي ج الفتن والنسخ بها في ا ل آ ذ ا د وتكسير سوادها وما زال عدو الله ي س ع ة ا ل أ ر ض ف س ا د ا حتى تم مغلبه الخبيث بمقتل أ م ي ر المؤمنين عثمان رضي الله عنه شهيدا صادرا محتسبا لكن رعد من صدعها تمام ا ل ب ي ع ة للخليفه الراشد علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه إلا أنه واجه انكساما أنه ز بعد ي فرقتين في ة الأمة الأمة وهكذا استمرت ا ا إلى ل ر س ا راح الحرب ر ت في في صفين والجمل و علي رضي الله عنه يعيش بين حارها وقارها يعيش بين الله قتل عنه حتى من ه الله عنه ثم تمت للمعاوضة من البيعة علي بعد رضي كان ليس يظلنا العزيز والخليم يظل كما عمر عام بن خريف الخامس و م ع ا و ي ة رضي الله عنه وارضاه البيع لمعاوية عنه وارضا بعد نزول حسن بن علي رضي الله عنه و ا خ ل ا ف ة حقلا لدماء المسلمين و م ر ا ع ا ة لجمع شر ا ل أ م ة وهكذا تم عصر ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ة ودخلت ا ل و ل ا ي ة ا ل ع ا م ة للمسلمين في بني أمية هذه جمل هذه د ا خ ل تفاصيل ه يعرفها ا م ن ضغف ا ا ل ت ر ي خ أخذت والسير والجماعات والطوائف ومصار الأحزاب ثم الأغفر ينصرها قومتها بمذاهب ف ك ر ي ة ع ق د ي ة تحت أ ل ق ا ب أربعة يعني بعد ذلك بدات ت ض ا ر ش ا ل أ ح ز ا ب والفرقه ا ل ق د ر ي ة ا ل ش ي ع ة الخوارج ا ل م و ج ة ه ذ ا الأحزاب رأس هذه نواه ن و ا تفرق ا ل أ ح ز ا ب نعم ا ل آ ن تغيرت الاحزاب بعد هذه الفرق ظ ه ر ت فرق أ خ ر ى لها اسماء م ع ر و ف ة إ ن د ي العلم إ ل ى يومنا هذا تغيرت ا ل أ س م ا ء لكن المضمون واحد لكن المضمون واحد إ ذ ا تحت عن ع ق ي د ة ا ل م ع ت ز ل ة تجدها عند طوائف من ا ل ن ا س وعند فرق يبنون أ م و ر ه م على العقل تبحث عن منهج الخوارج تجده عند طوائف وهكذا تغيرت ا ل أ س م ا ء لكن الاحقاق ا ل م ض م و ر لا يزال إ ل ى يمينه و لا يزال إ ل ى يمينه و ها خ ل اهل اليم في أ و ل ب د ع الدار هل بداش ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ل ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ن ا ها ها ها ها ها ها ها ها ا ها ها ها ها ها ها ا ها ه أنه لما ل ا خرجت خ وعن ا قال ر ج ب ب د الله عبد ا السنة هذا س نحن صح أهل ع ب الله بن عباس رضي عن الله عنهما ف ي ميز وغيره نفسه نفسه وغير من أو ص ح ب النبي ة ا ل عن خ ولذلك ا ر ج بأنهم أ هم ه السنة ل و بعد ذلك لما يعني خرج واصل بن عطاء من مجلس الحسن البصري واعتزل الناس وخرج ب ب د ع ة الاعتزال أ ض ا ف أهل السنة لقب اهل ل لقب س ن ة أ ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وطلبت العلم ينبغي لهم أ ن يعرفوا مثل هذه الدخان كيف يعني صارت هذه ا ل أ س م ا ء و ا ل أ ل ق ا ب ا ل س ن ه لها تاريخ كان القصد منها هو التميز كان القصد منها هو التميز هو إذن قال الشيخ هنا ثم ا خ ذ ا ل أ ح ز ا ب والجماعات والطوارئ مصاهم اخر ونشرها قمتها بمذاهب ف ك ر ي ة ع ق د ي ة تحت أ ل ق ا ص ه ا مع ا ل ق د ر ي ة الشيعه الخوارج الموجهه ثم تشعبت هي نفسها ودارت الصراعات في المذهب الفكري ة الواحد في, في قوالب من التفرق والاختلاف الذي كان دليلا على ن ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عليه ا ل س ل ا م إ ن أ ه ل الكتابين اخترقوا في دينهم على ا ث ن ي ن وسبعين م ل ة و إ ن هذه ا ل أ م ة ستخترق على ثلاث وسبعين إلا مله يعني الاهواء كلها في النار الا واحده هي الجماعه تاتي الكلام عن هذا الحديث ثم قال وما كل واحد من هذه الفرق إ ل ا ش و ك ة في عرض ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة تهد من كيانها و ت ص د ق تماسكها وتبعثر وحدتها ومن نظر في كتب الملل والنحل والمذاهب ا ل ف ر ق على مدى العصور والازمان ر أ ى أ ن ه ا مع, مع تفريقها ترتبط بتلك ا ل أ ص و ل ولو في النتائج والغايات ا ل ن و ا ح ا ل ق د ر ي ه ا ل ش ي ع ة الخوارج الموجده قال ا ل إ م ا م ا ل ش ا ط ر ي رحمه الله في الاعتصام ل ا ثم استمر تزايد ا ل إ س ل ا م واستقام طريقه على مده ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته و ا ق ت ر ع قرن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله ع ن ه إ ل ى أ ن نبغت فيه النوالب الخروج عن ا ل س ن ة و أ ص غ و ا إ ل ى البدع ا ل م ض ل ة كبدعه القدر وبدعه الخوانه التي نبه عليها الحديث بقوله يقتلون أ ه ل ا ل إ س ل ا م و د ع و ن أ ه ل الاوثات قرؤون ا ل ق ر آ ن لا يجاوز طراقيهم يعني لا يتفقرون فيه بل ي أ خ ذ و ن ه على الظاهر الظاهر الفار ت الآتيبي تزل وتفترق كما كله عمر ثم لم تزل الفرق. حسب ما وعد به الصادق. الله عليه وسلم الحديث ابن الله وهذا الخلاف الفرق الصادق الله اليهود والنصار بيّنه حسب في أهدي عليه به حول صلى قوله على وعد مثل الحديث على آخر فكفر فرقة فرقة وفي ذلك في فان الاول عند كثير من ْْ اهل ر َ العلم َْ و د خاص َ باهل َ الاهواء َ وهذا أَعْنُّ مِنَ ا ل ْ ث ا ن َ عام في المخالفات ويدل ر ا ل على م خاص ب ه ل ك حديث الافتراض خاص ب ح د ي ث الاهواء لكن حديث لتتبعن و س ن ة من ك ا ة قبلكم عام في كل مخالف ة مخالفة في كل قال و ا د ل على ذلك من الحديث قوله حتى لو دخلوا جحر ضب ل ت ت ا ع ت م و ه م ثم قال الشيخ وكل صاحب م خ ا ل ف ة فمن ش أ ن ه أ ن يدعو غيره إ ل ي ه ا ويحب سؤاله بل سواه عليها اذ ا ل ت أ س ي في ا ل أ ف ع ا ل والمذاهب موضوع, موضوع طلبه في الجبله وبسببه تقع من المخالف ا ل م خ ا ل ف ة وتحصل من ا ل م و ا ط ق المؤالفه ومنه ت ن ش أ ا ل ع د ا و ة والبغضاء للمختلفين إ ذ ن هذا يعني ص ر ض و ا ط ع ي مختصر كيف حصل التفرق وما هو نواه هذا التفرق وما هي نواه الاختلاف و م التحزب نواة والتفرق ن ا التحزم الكرام أخوة دلت ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة على عدم جوازها ل ل الشرعية على أ د عدم ة جوازه فالله تبارك وتعالى أ م ر ن ا بالاعتصام ونهانا عن التفرق ومر معنا كلام شاطر ي ر ح م ه الله أ ن مجرد التعدد ينبع ماذا عن, عن التنازع الاختلافي والتفرق كما ذكر اشار اليه في, في الاعتصام ق ا ل ر قرر الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و ولا تفرق ليس ا تفرقوا ل هناك موجب شرعي لهذه الاحزاب ماذا عندنا كتاب الله ن ز وجل وعندنا س ن ة النبي عن ا ل إ س ل ا م وعندنا منهج ا ل ه س ل ي ي ه هم العلماء قد ب ن ومعاني ا ا ل ق ر آ ن ومعاني ا ل س ن ة ووضح لنا منهج السلف فلا موجب لذلك ف إ ذ ا دخلوا علينا من باب التخصص فقد عرضنا على ذلك من ا ل فما موجب هذا التفرق هذا التفرق ينبغي ا ع م ا وجود اختلاف في العقائد وفي ا ل آ ر ا ء وفي ا ل أ ف ك ا ر وفي المناهج في مناهج التغيير و إ ل ا لماذا هذا التحزب عندما يقول لك ظاهره صحيه إ س م موجب, له؟ موجب لهذا التفرق يدل على وجود اختلاف كما قلنا في العقائد اختلاف في ا ل آ ر ا ء اختلاف في م ن ه ج ي ة التغيير إ ل ى غير ذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ت ف ر قال ق الحافظ ابن كثير رحمه الله ولا تفرقوا قال أ م ر ه م ب ا ل ج م ا ع ة وقلنا اجمعنا ا ل ج م ا ع ة مر ة معنا أ ن ا ل ج م ا ع ة ا ج م ا ع ة ل ل ح ق وعلى ا ل س ن ة وهل التفرق والتحزب من السنه ان ك ل م ة قال ا ل ب ر د ه ا ر ي ويؤكد ح ق ي ق ة أ ن الجماعه مصبحيش التمسك بالحق الببهاي في السنه ة يقول ي ل ع ا ل في تعريف ا ل ج م ا ع ة ا ل م ب ك و ر ة في ا ل أ ح ا د ي ث قال هم جماعه ة الحق م م ج الحق ع ة ا إ ذ ن قال ابن كثير ولا تفرقوا أ م ر ه م ب ا ل ج م ا ع ة ونهاهم عن التفرقه ة المتعددة وقد وردت الأحاديث ا ل ب ن ي عن بالاجتماع التفرق والأمر بالاجتماع. وقد ضمنت, ضمنت, لهم العصمة عند اتفاقهم ضمنت لهم العصمه عند اتفاقهم من الخطر كما وردت ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ت ع د د ة أ ي ض ا وخيف عليهم الافتراق والاختلاف فقد وقع في هذه ا ل أ م ة ا ف ت ر ق على ثلاث وسبعين ف ر ق ة منها ف ر ق ة ن ا ج ي ة إ ل ى ا ل ج ن ة و م س ل م ة من عذاب النار لا اقف عنه هناك سؤال سئلت عن عن الفرق فهذه الفتو يتمسك بها بعضهم فقالت هذه الفرق و هذه الجماعات كلها فرق من ا ج ي ف أ خ ذ بعضهم قال انظر له فتوه العلماء على أ ن كل هذه الفرق فرق ن ا د ي ة فنزل عليه الحديث في الفرقه النابيه والطائفه المنصوره والصطيفة تدعون أن هذه الفرق فقال ت ل أ ن ه م ليسوا بكفار هذا على ما بغي هذا لا ليسوا بكفار بمعنى أ ن ه م سينجو من ماله من الخلود ل ل ن ظ ل أ ن كان هو ل ذ ي اخذ الحديث ا ل ا ف ت ر ا ء كلها في ن معنا ك ل هل ا في نصيب ه هذا يعني على أ ن ه م كفار لا إ ذ ا الكلام قول الناجيه هنا ليس هي الناجيه في الحديث ناجيه من الخلود في النار بدليل الكفر ورده و ر الفتوى لفظه من هذا الشيء قال ف ق ة الناجي إ ل ى ا ل ج ن ة م س ل م ة من عذاب النار ا ب ت د ا ء فرق الناجي وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وأصحابه في تفسيره ذكر هذا ر ح م ه الله وقال تعالى ولا ت ك و ن كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما ج ا ء ه م البينات كما قلت ل ف م ي ز ل ك م و التفرق بينات و ا ض ح ة كتاب السنه ومن الجسد هل هناك موجب بعد ذلك لهذا التفرق وهذا التحسس ليس هناك موجب ولا ت ك و ن كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات و أ و ل ا ئ ت لهم أ عذاب عظيم قال ابن كثير كذلك ر ح م د الله ق ا ل ي ن ه ا تبارك وتعالى هذه ا ل أ م ة أي أ م ة أمة ا ل إ ج ا ب ة أ ن يكونوا ك ا ل أ م م الماضين في تفرقهم واختلافهم وقال ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله تعالى كما في ا ق ت ر ا ا ل مستقيم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هم اليهود والنصارى افترقوا على أ ك ث ر من سبعين فرقه ة و ل ذ ا النبي نهى فضل الله عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف وقال ل الدلائل على التحذب التي ليس ك ن معنا أنه من على حرمة التي يتشبه من من ديننا يأتي يتشبه حرمة كفاء هذا إذن الله عز وجل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 اذا التفرق و التحزب ا من ب ع م ا ذ ا اختلاف في العقائد اختلاف في ا ل آ ر ا ء و ا ل أ ف ك ا ر اختلاف في المناهج إ ذ ا قال لفظ الدين يشمل العقائد و غ ي ر العقائد كما ذكر رحمه الله وقال ابن كثير في تفسير ا ل آ ي ة قال رحمه الله الظاهر ان ا ل آ ي ة عامه في كل من فارق دين الله قال الظاهر أ ن ا ل آ ي ة ع ا م ة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له ف إ ن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق فمن اختلف ا فيه وكانوا شيعا اي فرقا مثل ا ن ك ي ر قال رحمه الله فمن اختلف فيه وكانوا شيعى اي فرقا كاهل المنن والنحل والاهواء والضلالات فان الله قد برا رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه وهذه ا ل آ ي ه كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه الى ن قال ا ل أ ق ي م الدين ولا تتفرق فيه ا ل آ ل ه ه وفي الحديث ليس الكلام بالكثير قال وفي الحديث نحن معاصر الانبياء اولاد علاه ديننا, ديننا واحد ثم قال ا ل م ت ث ي ر فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاء به الرسل من ع ب ا د ة الله وحده لا شريك له ا ل ت م س ك ب ش ر ي ع ة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال فضلا فذلك واراء و أ ه و ا ء والرسل براء منهم كما قال تعالى لست منهم في شيء إ ذ ن هذه الايه كذلك تدل على ماذا على ح ر م ة التفرق والتحسن وقال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ولا م ر ك ي ن لا و إ ن م ا هذا يشابه فعلة لا فعلهم فعل ه و ا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم ف ر ق ه م قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير قال ولا المشركين في فتح تكون من ب الله من الذين فرقوا دينهم وكانوا ش ي ع ة كل حزب بما لديهم فرحون إ ل ى أ ن قال أ ي لا تكونوا من الذين تفرقوا فرقا في الدين يشارع بعضهم بعضا من أ ه ل ا ل ب د ع و ا ل أ ه و ا ء وقيل المراد بالذين فرقوا دينهم ش ي ع ة اليهود والنصارى وهذا من باب اختلاف التنوع و ق ر أ حمده و ا ل ك ت ا ئ ي ف ا ر ق و ا دينهم, دينهم ورويت هذه ا ل ق ر ا ء ة عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه قال ا ل ش و ك ا ل ي اي ف ا ر ق و ا د ي ن ه الذي يجب اتباعه وهو التوحيد إ ل ى أ ن ق ا ل كل حزب بما لديه فرحون اي كل فريق بما لديه من الدين المبني على غير الصواب مسرورون مبتهجون يظنون أ ن ه م على الحق وليس ب أ ي د ي ه م منه شيء, وليس منه شيء. نعم. اذن هذه بعض ا ل آ ث ا ر أ و بعض ا ل آ ي ا ت التي تدل على ح ر م ة التحزب والتفرق ا ل أ ح ا د ي ث كثيره في هذا الباب ستاتي ما كثيرة منها لاحظة الإسلام في في ر و ا ي ة لا ا ح ا د ث في ا ل إ س ل ا م وهذا حديث ردد البخاري ف ا ل ص ح ي ح ي م ع ل ق ه س ي ت ي نتكلم عن, عن هذا الحديث واحده اخرى تدل على حرمه في التفرق و ا ل ت ح ز ق لكن من أ ش ه ر هذه الاحاديث ت ر أشهر ا ا ق من هذه ل د ي ث ل ا ا ت ر ق ق قرأناه ثلاثا ح د الافتراق مرة معنا هذا الحديث الأفو والباب هو في هذا ولذلك ك ف ر عليه الكلام هذا على الحديث فتمسك أ ه ل ا ل أ ه و ا ء بكلام بعض أ ه ل العلم أ ن ه حديث لا يصح او ن ز ي ا ن ة كلها في النار من وضع ا ل ز ر ا د ق ة و أ ن الحديث موضوع تمسك افترضن كلام أهل العلم ثم يعني الحديث ببعض أنه الأهواء رفضوا هذا أهل ولو كما في ذ لكن الآيات في ذلك في كما الحديث في إخبار. التفرق إخبار عن حصول ل كما ن فردنا ه واتصلم عن قلت الحديث بعض من اهل العلم بل هؤلاء العلماء أ و البعض منهم ممن تكلمت الحديث لم يعرف بالباع الطويل في علم الحديث م ش ا ر ك لكن لم ي ر ف و ا ب ب ا ع الطويل والرصوف في علم الحديث لكن ائمه الحديث مروا على هذا الحديث تجدوا كما م ر و معنا من كلام كثير ت ويذكرونه س ت د الحديث ل و و ن في بل في كثير من مواضع ينصون على أ ن ه صحيح أ و على أ ن ه حسن بمعنى في درجه مقزوز فهذا ابن تيميه لما ورعين ل ذكر الحديث حتى تسيرا قال الحديث صحيح مشهور ها رحمه الله الحديث صحيح مشهور كثير رحمه الله في تفسيره واحد الحديث صحيح من ثيمية كثير في ي ت كما ل عن ت ر ا قال كما ق ثم جاء في الحديث المروي في المسانيل و ا ل س ن ة من طرق يشد بعضها بعضا ما ثم من معاني ما صاحب روحي معاني هذا الفنان استراق هذا وقال صاحب صاحب يعني حديث حديث كثير روحي روحي حسن ذكر هو العلوس يا الله رحمه قال لما الحديث قال المجلد الثامن بكنا عن صحة المستقال والترمذي أ خ ر ج ه وصححه فنقل كلام الترميدي صحح الحديث. نقل هذا صاحب روح المعاهد و ا م و ج و د في المستقر وفي سنن الترمذي لأنه إلا زنالك وكلام الترميدي نقول البحث الترميدي متساعله لكلام هذا غير نعم بعضهم يرد هذا و إ ن ك ا ن ل أ ن ه م سيف ا ل م و ر لا ت ف ص د و ا بهذا ا ل م ج ا ن لكن قبل ا ك و ن بنته مياه ن ت ه مياه بنته م ن ا ه ن ت ه م ا ه بنته مياه ب ن ك ه م ي ر بنته مياه بنته مياه بنته مياه بنته م ي ا ل بنته مباراه مباركوري قال قال المباركوري في ت ح م ة ا ل ر ح و ل ي ولا قال ا ل م ن د ر ي ينقل ع ن ا ل م ن د ر ي صحيح التغيب وتطيير ا ونقل المنذرين تصحيح الترمذي واقره المنذرين وقال ابو الفيضر لكالتاني العالم ا لامك ع ل الحبيب رحمه الله قال في المجلد الاول صحابه قتلتي قال وقد اخرجه الحاكم أخرج من عده طرق وقال أَيْ الْحَاسِمِ هذه اسانيد تقوم بها الحجاج قرم على الحافي ثم قال وقال الزين العراقي اسانيده جياد العراقي محجد ج حسن د فقل الصحيح وال حسن بين شوي ما بين أ ب وفي ا ل د ا بيت القدير كون زحي ان ل ل ق د ي ر ا م السيوطي و ا م ا فيد القدير ل عده من ا ل م ت و ا ت ر لكن ن ز على ا ي ي في و ذلك لكن ل ع أ ق ل تقدير هو إ ي صحيح أ م ا إ ذ ا كنا م ت و ا ت ر و ل ن ا كلام السيوطي لا من بحضور الصحيح عن المصري فقال ا ل ح ا ف ظ بن حجر رحمه الله الحديث المتواتر بهذا الاعتبار غريب على العلم علي عن علم مصطلح الحديث مش قصة لكن السنة ب عليه في ح ا ل نوزع لكن القصد غريب ي يدل على انه ل ترفع عنه السيوف ه العظيم كذير وغيرهم كثير ج للعلماء الذين علبوا بالرسول للحديث صححوا ل ح د ي ث وعندهم في درجه المقبول د ي ا ا ل س قال حافظ حكمي رحمه الله في معارف القبول قال وقد حصل مصداق ما اخبر به الرسول عليه السلام وهو الصادق المصدوق من الافتراق وتفاقم الغمر لما بدر الحديث اذا الحديث عنده ايش ثابت لكن شادي لنا هذا ك ل ا م أ ن ما أ خ ب ر به النبي قد حصل وقد دلائم النبوة رسول ا ل و ق حصل نزاط ما أ خ ب ر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق من الافتراق وتفاقم ا ل أ م ر وعظم الشقاء فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق إ ذ ن ما أ خ ب ر به النبي عليه الصلاه س في هذا الحديث قد حصل كما وكر ح ا ف ظ حكمي والوافع يدل على ذلك واقع حاصل ما له من, من ذلك ا ل ت م ن قال ك ن حديث الافتراق بعضهم لما نوزع بتصحيح ع ئ م ة الحديث له بدا يعني ببعض ش ب ه ب من هذه الشبهه قالوا حديث الافتراق لما قال النبي على الاسلام س ت ف ت ر ق أ م ت ي إ ل ا و ا ح د الحديث قال أ م ة هنا المواد بها أ م ة ا ل د ع و ة و إ ل ا و ا ح د ة هي أ م ة ا ل ا ج ا ب ة ف ه ن ت م الشبهه لا ي ق ط في راس و ج م ا ع ة ا ل م س ل م ي ن لانه قال لك ستفترق ل ا م و س امتي لكن امك الاجابه أ م ة الدعوه هل هذا الكلام صحيح كلام ي ر صحيح أ و ل ا لانه أ ض ا ف ذلك اضاف ا ل أ م ة إ ل ي ه هذا يعني راجح هذه ا ل إ ض ا ف ة ر ا ج ح ة في أ ن ا ل أ م ة أمتيش ا ل ا ج ا ب ة مش أ م ة ا ل د ع و ة ثم أمة الحديث قوله أ م ت ي ليست أ م ة ا ل د ع و ة يقينا م فقبل هذا القبل لا تذكر ا م أمة الدواء فطرقت الى الله ثم ا ف ا ر ق ت امتي ان يتكلم على أ م ة ي قبل هذا ا ل د ل ا م قبل قومه و س ت ف ت ر ق أ م ت ي يدل على أ ن المقصود ب ا ل أ م ة من أ م ت ي ش الجداله شبهه ث ا ن ي ة قال كيف تقولون كلها في النار هل حكمتم عليها الناس في النار اذا هم كفواه انتم تكثرون ي الناس عياذا بالله و إ ن م ا الحديث يدل على أ ن ه م استحقوا العقاب بالنار بمعنى الدليل على أ ن ه م واقعين ف ي م خ ا ل ف ا ت ش ه ي ر ة وانحرفوا عن ج ا د ة وعن الافتراق ح ل م و ل و ا ما أشعرون ل ن ا ر وأقول ل ي ه لا هذا الحديث حديث ا ف ت ر ا ض كما يقول العلماء من أ ح ا د ي ث الوعيد والقاعده ة ا ث العلماء و ي د رأى في جاء رضاها كم من نهدع دياله حديث دي الوعيد فيه دفلين عين اهل ل ذ الله أنتم تفرقوا ا س بشيء ولكن فبفعل هذا. هذا من جهه ة ثم من ج ة أ خ ر ى نحن كلامنا عن المناهج لا عن ا ل أ ف ر ا د نتبع، هذه ن ق ط ة د ق ي ق ة جدا م ا ك نقول هذا ه الفرق حساب خالفه للحق خالفه ل ل س ن ة ل ا ن نتكلم عن م ا ذ ا نتكلم عن المناهج ن ت ك ل م عن ا ا ل أ ف ر ا د ك ل فرض بحسبه ن ا بد من توفر الشروط ذ و المال قد يكون شخص ملتزم للفرق من ما بلغه الحق أ و بلغه الحق من طريق يعني مشوش أ و أ ع ض ا ء كثيره ف ا ل ت ك ل م عنه ا تكلم عنهما عنه. عن المناهج عن ا ل ش ب ه ة ث ا ل ث ة وهي أ خ اخطرها أ وستفترق ا م ة ي على ثلاث وسبعين ف ر ق ة ل اغلب ث ة وسبعين مقابل إيمان اشترق فرقة لك أ أغلب أ م ة ا ل د ع و ة ا ل ه ا ل ك ف ت د ر الشبهه لكن ثم ت ت ح م م على أ غ ل ب أ م ة ا ل د ع و ا ء ع ل ه ا ل ك من ا ل ه ا ل ك ي ن والقله هي لناجح وجدوا ل ش غ ه ك ي ف نحكم على ا ل أ غ ل ب أ ن ه م من ا ل آ ل ب ي ن ا ل ج س و ة خطيره لكن رب العلماء على نوم قديم اولا عندما نقول ف ر ق ة ن ا ج ي ة لا يلزم من ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة أ ن تكون أ ق ل من تينوس ي ل ع ل م ف ت ف ت ر ق أ م ت ي على ثلاثه وسبعين فرقه الا واحد, واحد. ة هل ينزل من الله ا ق ل ي ا ء و خ و ي ة أ ك ث ر لا ق د ت كل و ن في ن هي يجب واحدة ما من ل ف ر ق ث ل ا ث ة و ا ث ن ي وسبحين ن أن ه ي ا ل أ ك ث ر لا لا ي ث ا ن ي ل الحديث يتكلم عن طرق الضلال ما يتكلم عن أكثر من هدف أو أكثر من من نجر هدف يتكلم عن فرق أ و عن أن طرق الضلال يحدد أ ن طرق الضلال في نصب ع و ا ل ط ر ي ق الواحده من ا ي طريق ا ل ن ا ج ي ة و ا ح د ة ف ا ل ح د ي ث يدل على ماذا أ ن طريق الحق و ا ح د ة وطريق الضلال أ ك ث ر من واحد لكن منتسبين إ ل ى هذه الفرقه الواحده او إ ل ى الفرق حال ه م فمت ا ل مقصود إ ذ ا الحديث واضح جدا ف ك د ذلك أ ن كلامنا عن ماذا كلامنا عن الملاهي لاهني فقط صور ان خرب ا ل ص و ر كما بين ذلك الصنعاني رحمه الله قدركه فاحد الملقب معينه و ي ن ي يحس و ي ك ل ب هذا يكون حق لذلك ما ب ا ل غ و ص الحق المطلوب أ و بلغه مشوش النوع, النوع. عند من تالي الحق. فتاعة منه. هادو نوع هذا الظبط ع ن العلماء من ا ل ف ر ق ة الناجيه فاذا ل ل د التصليم ه اراد ل اللي الحق ف ا ع ا منه بعناق ب د ل الجهد دياله م ا ب ا يغوص الحق تبدي خ ل و هذا ه نوع هذا الظبط كما يكون ل س ل ع ا ن نوعه من ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ويذلك ا ل عندما ل م ا ء يتكلمون كلام هذا كلام شيخه كلامنا عن المناهج أ م ا ا ل أ ف ر ا د ك ل و ا ح د أ ر ف كيف تتعرف كيف تتعرف ك ف تتعرف و ي ت ت ع ف كيف ت ت ع م ق ل ي ف تتعرف ي ف ت ت ع ص ف كيف ت ت ع ص ف كيف ت ت ع ك ل واحد ل ف كيف ت ت ع ر ي ف ل ت ع ر ف كيف تتعرف كيف تتعرف ي ف ع ر ف كيف تتعرف كيف ل ت ع ر ف كيف تتعرف ي ف تتعرف كيف تتعرف ك تتعرف كيف ت ت ع ر ي ف تتعرف ي ف ت ع ر غ كيف تتعرف كيف ع ر ف كيف ت ت كيف تتعرف كيف تتعرف كيف ن ا ج ي ف ت ك ي ر لكن الواجب, الواجب على كل مسلم ان يسعى إ ل ى التمسك ب أ ص و ل ه ا ف ر ق الناجي ة م ش ي ة ط ا بسيطاء ئ ف ة أن يقول ر س ه ا ورغم ر ي د ه اصول فرق الناجية أ ش ر ع ي ة قائمه عن الكتاب والسلم والسلف تمسك به ذ ا أ ق و ل ه م بهذا الشخص ان ي غ ل ي و ن ك م الله اعلم